بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل النهارده عن ق ي م ة حلوه اوي العمل التطوعي يعني إ ي ه العمل التطوعي شوفوا يا ج م ا ع ة أ ح ل ى ح ا ج ة في الدنيا إ ن ك تحس إ ن ك بتخدم الناس والله يا ج م ا ع ة الذ في لذه في ا ل ح ي ا ة ل ذ ة العطاء بيقولك ا ل ف ل ا س ف ة اختلفوا كتير ق و ي ا ل ف ل ا س ف ة دول شغلتهم انهم يتخنقوا اي ح ا ج ة في الدنيا يتخنقوا عليها فيلسوف بقى يعني لازم يفلسفلك كل ح ا ج ة فكل ح ا ج ة يقلك و لا غلط د ه ف ي و ج ه نظر ت ا ن ي ة تصدقوا ا ل ح ا ج ة الوحيده الي ل اتفق عليها الفلاسفه ايه ان اكتر ل ذ ة في الدنيا ل ذ ة العطاء احلى ح ا ج ة تمتع القلب انك تساعد الناس صدقوني يا ج م ا ع ة ل ذ ة العطاء احلى من ل ذ ة الاخذ احنا كلنا بنفكر عايزين ناخد لكن تصدق ان العطاء احلى لما تدي احلى بكتير لما تاخد بس احنا مش واخدين بالنا وما بنمارس الحكايه دي وما بنشتغلش على الحكايه دي طب ممكن تجرب ك د ه ممكن تجرب انك تعطي الناس وتشوفها تستمتع قد ايه لما بنعيش لنفسنا يا ج م ا ع ة سامحوني بنتولد صغيرين ونعيش صغيرين ونموت صغيرين لكن لما بنعيش للناس عمرنا بيكبر بعمر كل بني آ د م دخلنا ا ل ا ب ت س ا م ة على وجهه عايز عمرك يكبر ق و ي عايز تعيش سعيد ادي الناس م ا ت ر ك ز على أ ن ا وولادي وبس فكر في ل ذ ة العطاء فكر إ ن العطاء أ ح ل ى من ا ل أ خ ذ وخلي بالكوا ا ل س ع ا د ة دي ب ق د ي ن ربنا يقذف في قلبك ا ل س ع ا د ة كل ما تدخل ا ل س ع ا د ة على وجه بني آ د م يعني أ ن ا عايز أ ق و ل ك ح ا ج ة رمضان بيقرب خيال لو طلعت خمسين ش ن ط ة رمضان خيال فيها كل أسرة خمس تنفار الخمس ت ن ف ا ل هيترسم على وشهم س ع ا د ة بالسكر والزيت والرز الي ل انت ب ع ت و ل ه م تخيل هياكله تلاتين يوم ب ا ل ش ن ط ة الي ل انت هتبعتها لهم انت متخيل ا ل س ع ا د ة الي ل ربنا هيدخلها على قلبك عشان ا س ع د ت الاخرين انت متخيل ل ذ ة العطاء هتعمل فيك ايه جربوا بس يا ج م ا ع ة جربوا بس ح ن ا مابنجربش جرب كدا شا... جرب انك تفطر واحد كل يوم في رمضان من العمال ا ل غ ل ا ب ة الي ل بيشتغلوا وشوف هتعمل ايه جرب ح ا ج ة ت ا ن ي ة جرب انك تساعدنا في صناع ا ل ح ي ا ة ننزل يوم س ب ع ة س ب ع ة ع م ي ن يوم كامل للتطوع علشان نخلي الناس في القرى والبلاد و ا ل ق ا ه ر ة و ا س ك ن د ر ي ة يدخلوا فصول محو الأمية عشان ي ب د أ و ا نعمل لهم تعليم و ن ب د أ معاهم طب ما تدخل على ص ف ح ة عمري خالد في الفيسبوك أ و على ص ف ح ة صناع ا ل ح ي ا ة وتشتغل معانا اليوم دا بالكامل علشان نشتغل كلنا عشان نجيب هؤلاء وتعيش ل ذ ة العطاء وتشتغل وتعرق على ف ك ر ة جماعه ل ذ ة العطاء مش بس انك تدي فلوس لما بتشتغل ب إ ي د ك بتبقى أ ح ل ى بكتير والله العظيم جربوا يا ج م ا ع ة ل ذ ة العطاء ليس لها متيل ساعتها فعلا بسمه أ م ل شكرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله